فكيف كان عقاب؟ وكذلك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ.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 كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صنح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقس سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا نادون لمقت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إِن تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 درجات ذو العرش يلقرون من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء.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 وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفص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 أو لم يسير في الأرض فيَنظُر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم.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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبيب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليزع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت برب بي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ومن يظلم الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب اسباب السماوات فاطلع الى إله موسى واني لا اظنه كاذبا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 ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأَنَّىكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أذْعُو قُم إلَى النَّجَاتِ وَتَذْعُونَنِي إلَى النَّارِ تَذْعُونَنِي لِأَفْرَضِ اللَّهِ وَأُفْشِرْكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِبِهِ لي عِلْمُ وَأَنَا أذْعُو قُم إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا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 لكم تبعا، فيقول البعض فلَلذِينَ استكَفَروا إِنَّكُنَّ لَكُم تَبَعَ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ؟ قَالَ الذِينَ تكبروا إن كل في جاه إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم أدعوا ربكم يخفف عننا يوم من العذاب قالوا او لم تكن تفيق امرثلق بالبينات قالوا بنا قال فدعو وما دعاء الكافرين الا في ضلالات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 قوم فاذكر وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار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 الصالحات ولا المسيق قديلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية إلا رعب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أست ستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الله الذي جعل لكم الليل لتسقون فيه وأنها رم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 قل إني نهيت أن أحبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من طين راب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلروا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقول لهم كن فيقول ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يفرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا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 كثر منهم وأشدقوا وتو وأثرا في الأرض فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسوله فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَغْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ثُمَّ يَنْقُصُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا ۚ سُنَّةَ